ربنا انك من تدخلنا عرف قد اخزيته وما للظالمين من انصات ربنا اننا سمعنا مناديا منادي ينادي منادي منادي نغفر فاننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رَسُولِكَ وَلا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تَخْلِفُ الْعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا, وأوذوا فيهم قاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم لاکفرن عنهم سیئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِن غَيْرِ دُنُيَا وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا تَجْرِي من تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا والله إن دهو حسن الثوان